ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين أدعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفتلوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا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 حتىَتَّ إِذَا أَقََّت سَحابَ فِ قَالَ سُقَنهُُ لِبَلَدٍ نَّطٍِ تَزَل النابِ فَأَزَل الْنَابِِ الْمَا أَفَ خَرَجنَابِهِ مِن كُلِتَّمَرَات كَذَلِكَ نُخْرجُ الْ المَوْتَالِ عََّكُمْ